بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الحادي والثلاثون من التذكرة ومنها ماروي روي أنه يخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب السمسم وهو صحيح أيضا وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يؤخذ برجال ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ومنها يوم الفزع وحقيقته ضعف النفس عن حمل المعاني الطارئة الطارئة عليها خلاف العادة فإن استمروا كان جبنا، وعند ذلك تتشوق النفس إلى ما يقويها فلأجل ذلك قالوا فزعت من كذا أي ضعفت عن حمله عن طريانه على خلاف العادة وفزعت إلى كذا أي تشوقت نفسي عند ذلك إلى ما يقويها على ما نزل بها والآخرة كلها خلاف العادة وهي فزع كلها وفي التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحزنهم الفزع الأكبر وقد اختلف فيه فقيل هو قوله سبحانه وتعالى لا بشرى يومئذ للمجرمين وقيل إذا طبقت النار على أهلها والعياذ بالله عز وجل وذبح الموت بين الجنة والنار وقال الحسن هو وقت يؤمر بالعباد إلى النار وعنه أن الفزع الأكبر النفقة الآخرة وتتلقاهم الملائكة بالبشارة حتى يخرجوا من قبورهم ومنها يوم التناد بتخفيف الدال من النداء وتشديدها من ند إلى ذهب وهو قوله سبحانه وتعالى يوم تولون مدبرين وهو الذهاب في غير قصد وروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يأمر الله إسرافيل فينفق نفقة الفزع فيفزع أهل السماوات والأرض الحديث وقد تقدم التي يقول الله سبحانه وتعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق فيسير, فيسير الله سبحانه وتعالى الجبال ويرج الأرض بأهلها رجا وهي التي يقول الله سبحانه وتعالى ترجف الواجفة تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفه أبصارها خاشعة فيميد الناس على ظهرها فتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان وتولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا وهو الذي يقول الله سبحانه وتعالى يوم التناد يوم تولون مدبرين قال ابن العربي وقد رويت في ذلك آثار كثيرة هذا أمثلها فدعوها أو كما قال فالمعنى الواحد يكفينا منها ومن هولها ومن تحقيق المعنى لها قلت قد بينا أقوال العلماء في ذلك عند ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في باب أين تكون الناس فتأمله هناك ومنها يوم الدعاء وهو النداء أيضا والنداء على ثمانية وجوه فيما ذكره ابن العربي فيما ذكره ابن العربي الأول نداء أهل الجنة أهل النار بالتقريع الثاني نداء أهل النار لأهل الجنة بالاستغاثة كما أخبر الله سبحانه وتعالى كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم. في الحاشية واحد صحيح ابن المبارك في زوائد الزهد وأبونه عيم في الحلية اثنان وثلاثة سبق تخريج الحديثين متابع متابع الثالث يدعى كل أناس بإمامهم وهو قوله تتتبع كل أمة ما كانت تعبده قال المؤلف ويقال بكتابهم وقيل بنبيهم قال سر السقطي تدعى الأمم يوم القيامة بأنبيائها فيقال يا أمة موسى يا أمة عيسى ويا أمة محمد غير المحبين لله فإنهم ينادون يا أولياء الله هلموا إلى الله سبحانه وتعالى فتكاد قلوبهم تنخلع فرحا نداء الملك ألا إن فلان بن فلان قد سعد سعادة, سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإن فلان بن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا وسيأتي إن شاء الله تعالى الخامس النداء عند ذبح الموت يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت السادس نداء أهل النار يا حسرتنا ويا ويلتنا السابع قول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الثامن, الثامن نداء الله سبحانه وتعالى أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول أعطيتكم أفضل من ذلك رضائي قال المؤلف رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونداء تاسع ذكره أبو نعيم عن مروان بن محمد قال قال أبو حازم الأعرج يخاطب نفسه يا أعرج ينادى يوم القيامة يا أهل خطيئة كذا وكذا وكذا فتقوم معهم ثم ينادى يا أهل خطيئة أخرى فتقوموا معهم فأراك يا أعرج تريد أن تقوم مع أهل كل خطيئة وفي التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويما يناديهم فيقول أين شركائي وأيضا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين والنداء في الاخبار كثير ياتي بيانها وذكرها في باب من يدخل الجنة بغير حساب ومنها يوم الواقعة وأصل وقع في كلام العرب كان ووجد عيد ومنها يوم الواقعة وأصل وقع في كلام العرب كان ووجد وجاءت الشريعه في تأكيد ذلك بثبوت ما وجد قال الله سبحانه وتعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم والمراد بالقول هنا اخبار الباري سبحانه وتعالى عن الساعه وأنها قريبه ومن اعظم علاماتها الدابه وسياتي ذكرها وما للعلماء فيها من امن الاسرات اعيد ساتي ذكرها وما للعلماء فيها من اثنان الاشراط ان شاء الله سبحانه وتعالى وقول كاذبة مصدر كالباقيه والعاقبة أي ليس لوقعتها مقوالة كاذبة ومنها الخافضة الرافعة أي ترفع قوم قوما في الجنة وتخفض أخرى في النار والخفض والرفع يستعملان عند العرب في المكان والمكانة والعز والإهانة ونصب سبحانه وتعالى الخفض والوفع للقيامة توسعا ومجازا على عادة العرب في إضافتها الفعلة إلى المحل والزمان وغيرهما مما لم يمكن منه الفعل قبل متابع في الحاشية واحد الخبر الصحيح أبو نعيم في الحلية متابع يقولون ليل قائم ونهار صائم وفي التنزيل بل مكوز عيد بل مكر الليل والنهار والخافض والرافع وللحقيقة إنما هو الله سبحانه وتعالى وحده فرفع أولياءه في أعلى الدرجات وجعل أعداءه في أسفل الدركات والعياذ بالله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس قال ابن العربي وهذا حديث فيه تخليط في كتاب مسلم لم يتقنه رواية ومعناه أن جميع الخلق على بسيط من الأرض، سواء إلا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأمته، وعيد إلا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأمته، فإنهم يرفعون جميع جميعهم على شبه من الكوم ويخفض الناس عنهم، وفي رواية أكون أنا وأمتي يوم القيامة على تل. فيكسوني ربي حلة خضراء ثم يؤذن لي فذلك المقام المحمود قلت وهذا الرفع في المكان بحسب الزيادة في المكانة قال ابن العربي وهي أنواع فرفع محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالشفاعة في أول الخلق وبأنه أول من يدخل الجنة ويقرع بابها ورفع العادلين بالحديث الصحيح المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ورفع القراء إلى حيث انتهت قراءتهم يقال اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وسأتي إن شاء الله تعالى ورفع الشهداء فقال في الحديث الصحيح إن في الجنة مئة درجة اعدها الله للمجاهدين في سبيله الحديث وسياتي إن شاء الله سبحانه وتعالى ورفع كافل اليتيم فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا وكافل, أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار مالك بالسبابة والوسطى يريد في الجوار وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغائر في أفق السماء وإن أبا ذكر وعمر منهم وأنعمع أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورفع عائشة على فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما فإن عائشة مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفاطمة مع علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما ومنها يوم الحساب ومعناه أن الباري سبحانه وتعالى يعدد على الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة يعدد عليهم نعمة سبحانه وتعالى ثم يقابل البعض بالبعض فما ما يشفق منها على الآخر حكم المشفوق بحكمه الذي عينه للخير بالخير وللشر بالشر في الحاشية واحد صحيح مسلم في كتاب الإيمان وأحمد اثنان صحيح أحمد ثلاثة صحيح مسلم في كتاب الإمارة أربعة صحيح البخاري في كتاب التوحيد وأحمد خمسة متفق عليه البخاري في كتاب الطلاق ومسلم في كتاب الزهد والرقائق السّتة متفق عليه البخاري في كتاب الرقائق ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. في الحاشية الرقم ستة هو الرقم الأخير في هذه الصفحة. متابعة. وجاء عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان فقيل إن الله سبحانه وتعالى يحاسب المكلفين بنفسه ويخاطبهم معا ولا يحاسبهم واحدا بعد واحد والمحاسبة حكم فلذلك تضاف إليه كما يضاف الحكم إليه قال الله سبحانه وتعالى ألا له الحكم وقال سبحانه وتعالى وهو خير الحاكمين وفي الخبر أنه يوقف شيخ للحساب، فيقول الله سبحانه وتعالى له: يا شيخ، ما أنصفت غذوتك بالنعم صغيرة، فلما كبرت عصيتني. أما إني لا أكون لك كما كنت لنفسك. اذهب فقد غفرت لك ما كان قبل، وإنه لا يؤتى بالشاب بكثير الذنوب، فإذا وقف. تضاعت أركانه واستكت ركبته فيقول الرب جل جلاله اما استحييتني أما راقبتني أما خشيت نقبتي أما علمت أني مطالع عليك خذوه إلى أمه الهاوية وقيل إن الملائكة يحاسبون بأمر الله كما أن الحكام يحكمون بأمر الله سبحانه وتعالى وقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى قوله ولا يكلمهم الله وإن من لم يكن بهذه الصفة فإن الله سبحانه وتعالى يكلمه فيكلم المؤمنين ويحاسبهم حسابا يسيرا من غير ترجمان ويحاسبهم حسابا يسيرا من غير ترجمان إكراما لهم كما أكرم موسى عليه السلام في الدنيا بالكليم ولا يكلم الكفار فتحاسبهم الملائكة والعيات بالله عز وجل ويميزهم بذلك عن أهل الكرامة فتتسع قدرته سبحانه وتعالى لمحاسبة الخلق كلهم مع، كما تتسع قدرته سبحانه وتعالى لإحداث خلائق كثيرة مع. قال الله سبحانه وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة أي إلا كخلق إلا نفس واحدة ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وسئل عن محاسبة الخلق فقال كما يرزقهم في غدات واحدة كذلك يحاسبهم في ساعة واحدة سبحانه وتعالى عز وجل وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سُئل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيره ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال: فهل في رؤية القمر ليلة البدر وليس في سحابة؟ قالوا لا. قال: فوالذي نفس محمد بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد فيقول أيا فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك واسخر وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس, ترأس وترتع فيقول بلى فيقول افظننت انك أنك ملاقي فيقول لا فيقول إني أنساك كما نسيتني والعياذ بالله أكرم من أكرمين سبحانه وتعالى ثم يلقى الثاني فيقول له ويقول هو مثل ذلك بعينه ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وتصدقت وصمت ويثني بخير ما استطاع قال فيقول ها هنا إذن ثم يقول الآن نبعث شاهدا عليك فيقول في نفسه من ذا الذي يشهد علي فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي فنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله سبحانه وتعالى عليه ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من كل ما لا يرضيه الحاشية واحد صحيح سبق تخريج الحديث متابع وقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي حاسبا فعلا بمعنى فاعل وإذا نظر فيها ورأى أنه قد هلك فإن أدركته سابقة حسنة وضعت له لا إله إلا الله في كفة, في كفة فرجحت له السماوات والأرض وفي رواية فطاشت السجلات وثقلت البطاقة وسياتي وقال من نوقش الحساب عذب ومنها يوم السؤال والباري سبحانه وتعالى يسأل الخلق في الدنيا والآخرة تقريرا لإقامة الحجة وإظهارا للحكمة قال الله سبحانه وتعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية ذينا وقال سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر وقال عز من قائل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا وهو في القرآن كثير وقال ليسأل الصادقين عن صدقهم وقال سبحانه وتعالى وإذا الموؤودة سئلت وقال سبحانه وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قيل علا اله إله الله وقال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع الحديث وسيأتي وروى ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعايته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنه والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ومنها يوم الشهادة ويوم يقوم الاشهاد ويوم يقوم الأشهاد الشهادة والشهادة على أربعة أنواع شهادة سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأمته تحقيقا لشهادة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام على قومها الثاني شهادة الأرض والأيام والليالي بما عمل فيها وعليها الثالث شهادة الجوارح قال الله سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وقال سبحانه وتعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا وذلك بين أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه الوابع حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه وفيه ويختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله وسيأتي بيان هذا هذا الباب كله إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحاشية واحد الصحيح مسلم في كتاب الزهد والرقائق اثنان وثلاثة وأربعة سبق تخريجهم خمسة متفق عليه البخاري في كتاب العتق ومسلم في كتاب الإمارة متابع ومنها يوم الجدال قال الله سبحانه وتعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها أي تخاصم وتحاج عن نفسها وجاء في الخبر أن كل أحد يقوم يوم القيامة وعيد أن كل أحد يقول يوم القيامة نفسي نفسي من شدة أهوال يوم القيامة سوى محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإنه يسأل في أمته على ما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى وفي حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال لكعب الأحبار يا كعب خوفنا هيجنا حدثنا نبهنا فقال كعب يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده لو وافيت يوم القيامة بمثل عمل سبعين نبيا لأتت عليك تارات ولا يهمك إلا نفسك وإن لجهنم زفره لا يبقى ملك مقرب ولا نبي منتخب إلا وقع جاثيا على ركبتيه حتى إن إبراهيم الخليل ليدلي بالخلة فيقول رب أنا خليلك إبراهيم لا أسألك اليوم إلا نفسي قال يا كعب أين نجد ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى قال قوله سبحانه وتعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في هذه الآية لا تزال الخصومة بالناس يوم القيامة حتى تخاصم روح الجسد فتقول الروح رب عيد فتقول الروح رب الروح منك أنت خلقته لم يكن لي يد أبطش بها ولا رجل أمشي بها ولا عين أبصر بها ولا أذن أسمع بها ولا عقل أعقل به حتى جئت فدخلت في هذا الجسد في هذا الجسد فضعف عليه أنواع العذاب أو أعيد فضعف عليه أنواع العذاب ونجني فيقول الجسد رب أنت خلقتني بيدك فكنت كالخشبة ليس لي يد أبطش بها ولا قدم أسعى بها ولا بصر أبصر بها ولا سمع أسمع به فجاء هذا كشراع الشمس فيه نطق لساني وبه أبصرت أبصر عيني وبه مشت رجلي وبه سمعت, أو سمعت أذني فضاعف عليه أنواع العذاب ونجني قال فيضرب الله لهما مثلا أعمى ومقعد وادخلا بستانا فيه ثمار فالأعمى لا يبصر الثمر والمقعد لا ينالها فنادى المقعد للأعمى اتني فاحملني آكل وأطعمك فدنا منه فحمله فأصعبا من الثمره فعلى من يكون العذاب قالا عليهما قال عليكما جميعا العذاب والعياذ بالله سبحانه وتعالى قال المؤلف رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه وفي هذا الباب قول الأمم كيف يشهد علينا من لم يدركنا إلى غير ذلك مما في معناه حسب ما يأتي ومنها يوم القصاص وفي أحاديث كثيرة يأتي ذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى في باب, في باب إن شاء الله سبحانه وتعالى ومنها يوم الحاقة وسميت بذلك لأن الأمور تحق فيها قاله الطبري كأنه جعلها, كأنه جعلها من باب الليل نائم كما تقدم وقيل سميت حاقة لأنها كانت من غير شك وقيل سميت بذلك لأنها أحقت لاقوام النار والعياذ بالله عز وجل ومنها يوم طامة معناها الغالبة في قولك طم الشيء إذا على وغلب، ولما كانت تغلب كل شيء كان لها هذا الاسم حقيقة دون كل شيء قال الحسن الطامه النفخة الثانية وقيل حين يساق أهل النار إلى النار ليضرب الله عز وجل الحاشية واحد خبر صحيح ابن المبارك في الزهد وأبو نعيم ذكره السيوطي في الدر المنثور متابع ومنها يوم الصاخة قال عكرمة الصاخة النفخة الأولى والطامة النفخة الثانية قال الطبري أحسبه من صخ فلان فلان إذا أصمه قال ابن العربي الصاخة التي تورث الصمم وإنها المسمعة وهذا من بديع الفصاحة حتى لقد قال بعض أحداث الأسنان حديثي الأزمان أصم بك الناعي وإن كنت أسمع أو أصم بك الناعي وإن كنت أسمع وقال آخر أصمني شرهم أيام فرقتهم فهل سميتم بشر يورث الصممة والعمر الله إن صيحة القيامة مسمعة تصم عن الدنيا وتسمع أمور الآخرة وبهذا كله كان يوما عظيما كما قال الله سبحانه وتعالى في وصفه بالعظيم وكل شيء كبر في أجزائه فهو عظيم وكذلك ما كبر في معانيه وبهذا المعنى كان الباري سبحانه وتعالى عظيما لسعة قدرته وعلمه وكثرة ملكه الذي لا يحصى ولما كان أمر الآخرة لا ينحصر كان عظيما بالإضافة إلى الدنيا ولما كان محدثا له أول صار حقيرا بالإضافة إلى العظيم الذي لا يحد ومنها يوم الوعيد وهو أن الباري سبحانه وتعالى أمر ونهى ووعد وأوعد فهو أيضا يوم الوعيد والوعد للنعيم والوعيد للعذاب الأليم والعياذ بالله عز وجل وحقيقة الوعيد والخبر عن العقوبة عند المخالفة والوعد الخبر عن المثوبة عند الموافقة وقد ضل في هذه المسألة المبتذعة وقالوا, وقالوا إن من أذنب ذنبا واحدة فهو مخلد في النار تخليد الكفار آخذا بظاهر هذا اللفظ في في آي فلم يفهموا العربية ولا كتاب الله وأنا طلوا الشفاعة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسيأتي الود عليهم في أبواب من هذا الكتاب إن شاء الله سبحانه وتعالى ومنها يوم الدين وهو في لسان العربية الجزاء قال الشاعر حصادك يوما ما زرعت وإنما يدان الفتى فيه كما هو دائن وقال آخر وعلم يقينا أن ملكك زائل وعلم بأنك كما تدين تدان وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاء صل وجهك الكريم برحمتك يا أرحمة الراحمين.